أَلَّا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قولها رضي الله عنها فَتَعَاهَدْنَا وتعاقدنا أَلَّا يَكْتُمْنَ من أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا التعاقد هو التعاهد فتعاهدنا أي أخذت كل واحدة منهن العهد على أختها وتعاقدنا أيضا أي تعاهدنا وهذا أسلوب عربي معروف والعطف في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العربي يكون لعطف الذات على الذات العطف يكون لتغايل الذوات كما في قوله تبارك وتعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فالذين امنوا بخلاف الذين هادوا بخلاف النصارى والصابئين فهذه ذات مختلفة وهذه ذات مختلفة وهذه ذات مختلفة كما في قوله تبارك وتعالى واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هذه كلها ذوات مختلفة وأحيانا يكون لعطف الصفات أي يعطف الشيء على نفسه ولكن لأن الصفات مختلفة كما في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه فسوى والذي قدر فهدى فليست هنا زات وزات فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى هو الذي أخرج المرعى ولكن جاء بحرف العطف لأن هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة أخرى مختلفة فالعطف لا يقتضي المغيرة دائما فأحيانا العرب تعطف الصفات الواحدة لتأكيد الكلام كما في قول الشاعر الجاهلي وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا فالكذب هو المين بعينه ولكنه عطف الشيء على نفسه زيادة في التأكيد أو لتغير الصفات كما في قول الله عز وجل ثم نظر ثم عبس وبسر عبسة هي بسر قطب ما بين عينيه وزوى ما بين حاجبيه فنظر ثم عبس وبسر فهذه كلها كلمات مترادفة عطف بعضها على بعض لتأكيد الكلام ولبيانه كما في قول الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما والهضم هو الظلم إنما عطف الكلام للمبالغة في نفي الظلم عند الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان فليس هاهنا كتابان إنما الذي أوتيه موسى عليه السلام التوراة ولكن التوراة لها صفات مختلفة فهي مكتوبة وهي فارقة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال فالتوراة هي الكتاب وهي الفرقان آتينا موسى الكتاب والفرقان أي آتيناه التوراة المكتوبة التي يفرق بها بين الحق والباطل ولهذا سمى الله عز وجل كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان كما في قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فالقرآن هو الفرقان هو الذكر ولكن هذه كلها صفات مختلفة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا فهذه كلها صفات مختلفة لكتاب واحد وهو التوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم فالعطف يكون لعطف ذات على ذات أو يكون لعطف صفة على صفة وقد يعطف الشيء على نفسي كما ذكرت مراد العرب من ذلك زيادة التأكيد إما في إثبات الشيء وإما في نفي الشيء فقول عائشة رضي الله عنها فتعاهدنا وتعاقدنا تعاهدنا وتعاقدنا بمعنى واحد إنما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن النساء أخذنا مواثيقا غليظا بعضهن على بعض حتى لا يكتمن من أخبار أزواجهن حديثا وإنما التعاقد أشد العهد يعني إنسان إذا عاهد عهدا فغلبه يقال تعاقد أو عقد كما في مسند الإمام أحمن وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر وتعاقدوا باللات والعز ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف لقد راوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقومن اليه قيام رجل واحد فلا يفارقونه حتى يقتلو هكذا قالوا لرينا محمدا لنقومن اليه قيام رجل واحد فلا نفارقه حتى نقتله فقول ابن عباس فتعقدوا باللات اغراد اي تعاهدوا عهدا وثيقا بآلهته قال ابن عباس رضي الله عنهما فجاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان الملأ من قريش قد تعاقدوا لو قد رأوك قاموا اليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك فقال يا بنيت أريني وضوءا فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا قال وخفض رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل منهم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم ثم قبض قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فليس منهم من رجل أصابته من ذلك الحصات حصن إلا قتل يوم بدر كافراً الشاهد من هذا الحديث أن التعاقد أشد التعاهد كما جرى للملأ من قريش في تعاهدهم لقتل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدلك أيها الإخوة على حرص النساء حرصا شديدا على معرفة اخبار الناس لا لسيما أزواج الناس يعني المرأة تريد. أن من أختها على عهد وثيق لماذا؟ لتستكشف بها أخبار زوجها وهذا فضول غير عادي وخطية كبيرة عند النساء ولكن هنا مسألة ألفت النظر إليها ثم أعلق على هذا القول من كلام العائشة رضي الله عنه وذلك أن هذا الحديث جرى في الجاهلية فسماع النبي عليه الصلاة والسلام له ليس إقرارا بما فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع كثير مما فيه المخالفة كقول المرأة العاشرة إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك والمزهر عندنا في الإسلام حرام فلا يقال سمع النبي عليه الصلاة والسلام وسكت فهذا إقرار فهذا يدل على جواز سماع المزهر ولا يقال هؤلاء النساء سأل بعضهن بعضا عن أخبار أزواجهن والنبي عليه الصلاة والسلام سكت فهو يقر مثل هذا بل إننا نقول ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة وجرى على يد أنبياء الله عز وجل ثم كان في شرعنا ما يخالفه لا ينبغي للنبي أن يعلق عليه اكتفاء بما هو معروف في شرعنا وأهل العلم يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ فإذا ورد النسخ فلا ينبغي إذا تليت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا حرام اكتفاء بما هو معروف في شرعه مثل قول الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فالتماثيل إذا قيل إنها ليست من ذو الأرواح فلا إشكال فإن قيل إن التماثيل لذات الروح يعني يعملون له تماثيل الرجال وتماثيل النساء أو الحيوانات والطيور فلماذا لم يبين رب العالمين هذا حرام أو النبي عليه الصلاة والسلام حال تلاوة الآيات الجواب سقوط النبي ليس إقرارا لكنه سكت لما هو معروف من سنته من تحريم التماثيل اقتناءا وبيعا وشراء كما في الصحيحين وغيرهما لا تدخل الملائكة بيتا فيه تمثال وفي الصحيح وغيره إن الله حرم بيع الأصنام والأصنام هي التماثيل والفروق بينهما يسيرا فكذلك بعض الناس يستشكل قول الله عز وجل وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقول الله عز وجل لم يعقب على هذا الكلام بما يدل على تحريمه ولا نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على جواز اتخاذ المساجد على القبور وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه كل ما سيق في الكتاب أو في السنة وكان في شرعنا ما يبين أنه حرام يكتفى بالتحريم السابق ولا ينبغي أن يكون التعقيب مباشرا فقد صحت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بتحريم إدخال القبور في المساجد وتحريم بناء المساجد على القبور فسكت عن بيان الخطأ لما هو معروف من شرعنا في هذا الموضوع فأيضا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن عن مثل هذا كله كما سيأتي فإذا تكلمت عائشة وذكرت هذه القصة والنساء اغتبن أزواجهن فهذا ليس إقرار للغيبة لكن لما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة وغير ذلك فلا يعتبر سكوت النبي عن هذه المخالفات التي نبينها إقرارا بل هو سكت لما هو معروف عند عائشة رضي الله عنها التي تسوق القصة وعند غيرها من المسلمين أن هذه الأمور كلها محرمة في شرع الله عز وجل بل هذا أيضا يجري مع بني آدم يعني لو أن مسلما الآن يحكي قصة رجل زنى تجده لا يعقب عند الناس فيقول الزنى حرام يكتفي فقط أن يقول دخل فلان بفلانة وزنى ثم خرج لا يعقب فيقول الزنى حرام لماذا فهذا ليس إقرارا لما هو معروف في أذهان السامعين من يستمع للقصة أن الزنا حرام وفي الصحيح من حديث عروة ابن الزباي رضي الله عنه أن عائشة قالت له إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنوع نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته أو أخته فيزوجه فيصطقها ويزوجها ونكاح آخر كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طمثها أي من الحيد أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ثم يعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي استبضعها فإذا تبين حملها منه فإن أحب زوجها أن يصيبها فعل فهذا النكاح نكاح الاستبضاع وإنما كانوا يفعلونه رغبة في نجابات الولد يعني رجل خسيس جبان مثلا يجعل مرأته يعني يستفضعها مثلا عن ترى بن شداد لماذا ليكون ولده نجيبا كعن فهذا نوع من النكاح هذا ليس زنا في الجاهلية كان نكاحا اسمه نكاح الاستبضاع وكان معروفا وينسب الرجل للزوج لا ينسب للمستبضع ونكاح آخر يأتي الرهد ما دون العشرة يدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال دعتهم جميعا فلم يستطع واحد منهم أن يمتنع فإذا اجتمعوا عندها قالت قد علمتم ما كان منكم وهذا ابنك يا فلان تسمي من أحبت فلا يستطيع أن يمتنع ويلحق الولد به ونكاح آخر رابع نكاح البغاية لا يمتنعن من أحد فعائشة رضي الله عنها لما قصت هذا الحديث على عروة لم تقل له النوع التاني حرام والتالت حرام والرابع حرام لماذا لم تعقب ليس هذا إقرار اكتفاء بما هو معروف أنه لا يحل إلا النوع الأول الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة فإقرار النبي وسماع لهذا ليس إقرارا إنما هو سكوت لما هو معروف عند عائشة رضي الله عنها من تحريم هذه الأمور فأقول أيها الإخوة شروا خصال الناس أجمعين وبخاصة النساء البحث عن خضايا الناس بل إنني أقول كل مفسدة في الدنيا لعلها من جرائها. من جراء البحث عن أسرار الناس وخباياهم ومعرفتها وقد حذر الله عز وجل ونبيه من هذا جدا لكن النساء عندهن فضول كبير إذا التقت المرأة بأختها تسأل عن زوجه. وهنا لا تسأل دة الحف وتأخذ المواثيق وتقول لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا يعني المرأة عوز تفاصيل كاملة عن زوج أختها انظر إلى هذا الفضول الذي يهدم الأسر أيها الأخوة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا والتجسس البحث عن اخبار الناس السيئة يعني لو جرت قصة في القرية مثلا هل هذه القصة زنا أم لا رجل وجد مع امرأة وامرأة وجدت مع رجل إذا لقيت الناس وقلت ماذا فعل؟ من هي الأخت؟ من هو الأخ؟ فهذا يبحث عن الشر فهذا من التجسس أو قيل لك إن جماعة مجتمعين في مكان ما فقلت نذهب ننظر ماذا يصنعون؟ هذا كله من التجسس الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا تجسسوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذاب الحديث ولا تجسس. لأن غالب التجسس البحث عن الشر إنما يكون إذا أساء المرء الظن بالناس إذا أساء الإنسان الظن بأخيه بدأ يبحث عن الشر زي المرأة مثلا إذا أساءت الظن بزوجيه تمسك المحمول فهذا لا يكون إلا بعد إساءة الظن ولهذا يقول ابن ابن مسعود كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد لا يزال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق واحد يسرق حذاء مثلا يظل هذا مسروق مظلوم يظل يقول سرقني فلان ثم يرجع فيظن في فلان ثم يرجع فيظن في فلان فهذه الظنون تعظم إثمه وعقوبته حتى يصير أعظم ذنبا من السارق لا يزال الاسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق فالتجسس محرم ولا يحل للمرأة أن تسأل عن اخبار زوج أختها سواء كانت أختها التي تشاركها في زوجها التي يسمونها العام الضرى أو أختها الأخرى سواء أخت النسب أو أخت الدين بل ينبغي على المرأة إذا رأت أختها تذكر زوجها أن تنهاها كما قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر قال فلا يجلس ولم يقل فلا يشرق فإذا كنت لا تشرب لكنك تجلس مع الذين يشربون كنت مشاركا لهم في الذنب فإذا كانت مرأة ساكتة لكن الأخوات يتكلمن أمامها عن أزواجهن فهذه معاقضة إما أن تنهى وتأمر أو تترك المكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم السواد ظل الإنسان إذا جلس أو إذا قام فلو كان ثلاثة يفعلون معصية ورجل رابع واقف فسواده يكثر هذه الأسودة فهو معهم وإن كان ساكتا فالبحث عن الأسرار أسرار النساء وهذه الأسئلة كلها محرمة حتى لو سألت المرأة عن الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تحسسوا فالتحسس السؤال عن الخير والتجسس البحث عن الشر وسبحان الله لا يجر مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام خيرا قط يعني الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه لما غارت عائشة لبقاء النبي عليه الصلاة والسلام فترة أطول عند حفصة رضي الله عنها فماذا فعلت سألت فلم تسكت لكنها سألت وبحثت وهذا لم يكن يحل لها فلما علمت فعلت هو الإنسان فيعمل كتب إذا كان المرء لا يعلم عاش آمن مطمئنا يعني مثلا ساعات المرء بزوجها يشرب مخدرات أو له علاقات محرمة مع النساء وهي لا تعلم أسلم قلبا فإذا علمت تكدرت عليها حياتها وهو لا يتغير تفضل مرة تبحث حتى تقف على ما لا يمكن الصبر عليه ولا يمكن تغييره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتتبعوا عورات المسلمين الانسان يسأل عن عورات الناس انك انت تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت تفسدهم فالانسان لا يحل له ان يسأل فلما سألت وعلمت احتالت فمنعت النبي عليه الصلاة والسلام من شرب العسل وحرم شرب العسل عند زينب أو عند حفصة لتغير القصة فماذا كان أنزل الله صدر سورة التحريم وآل النبي من نسائه وكاد أن يطلقهن وسمعت عائشته وحفصته وسودته وزينب ما لم يخطر لهن بباله سمعوا وعيدا شديدا يقول الله عز وجل لهم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني تتعاون على النبي طيب إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ثم اسمع إلى القص. الرعب عسى ربه ان طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا فماذا أبقى لهم لو طلق كن لأبدل خيرا من كن في هذه الصفات إذا ماذا بقي عندهم ده معناه وجود نساء أخريات من الممكن أن الله عز وجل يزوجه خير من عائشة وسودة وحفصة خير في ماذا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار فماذا كان وراء السؤال لم تجني عائشة خيرا ولا نساء النبي خيرا وهؤلاء خير نساء على وجه الأرض ليس بعد نساء النبي أحد ومع ذلك لما إنسان يتعدى حدود الله عز وجل أيا كان لا يجني خيرا ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وقافين عند حدود الله في سنن البيهقي الكبرى ومصنفي عبد الرزاق ورواه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حرس مع عمر رضي الله عنه المدينة يوما قال عبد الرحمن فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت قال فانطلقنا إليه فلما دنوا منه إذا باب مجاف مغلق إغلق خفيف وإذا أصوات عالية بداخل الباب ولغر كثير فأخذ عمر بيد عبد الرحمن وقال له أتعرفوا بيت من هذا؟ قال عبد الرحمن فقلت لا قال هذا بيت ربيعة ابن أمية بن خلف وهم الآن شرب فيه يعني يشربون الخمر فماذا ترى؟ فقال عبد الرحمن أرى أن قد أتينا ما نهان الله عنه قال الله ولا تجسسوا ونحن تجسسنا قال عبد الرحمن فانطلق عمر وترك البيت في هذا الحديث جملة من الفوائد منها وقوع المعاصي من كبار الناس فلا يسلم من المعصية أحد وهذا شرح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ومنها تحريم التجسس فقد أقر عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أن هذه الصورة من صور التجسس التي حرمها الله عز وجل ومنها توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحق إذا جاءهم من غيرهم فلم يجادل عمر عبد الرحمن ولم يقل لكنهم يشربون ولم, ولم ولم ولم يدافع عن نفسه وهذا بخلافنا أيها الإخوة وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم الهدى وأن تربى في هذا الشهر مع هذا الحديث إن أحدنا إذا قيل له أخطأ صار يجادل ويداف عن نفسه بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا لكن عمر لما قيل له إن قد أتينا ما نهان الله عنه سكت وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم رجلا كان أو امرأة فلا يعيب المرأة أن يعصي فلا ينفك عن المعصية أحد وإنما يعيب المرأة أن يتوب فقد عصى آدم عليه الصلاة والسلام فقال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتيب عليه وعصى إبليس فلم يتب فلم يتب الله عز وجل عليه ومنها أيضا أن عمر رضي الله عنه لم يجادل عن معصية ربيعة يعني بعض الناس يقولك طب أنا غلط ومن تبرد غلط لكن عمر لم يذكر هذا الجانب توقيرا لحدود الله عز وجل الإنسان إذا كسر لأنه عصى الله عز وجل لا يفكر في غيره فالذين شربوا الخمر داخل البيت لن يعذبهم الله عز وجل بذنب عمر ولن يعذب عمر بذنبهم فاحتجاج عمر على ذنبه بذنوبهم لا يغير من الواقع شيء يعني لو قالوا والله إحنا أخطأنا في التجسس لكننا أخطأوا في شرب الخمر والتجسس ليس كبيرتنا شرب الخمر كبير ونحن حكام ويقتحم الباب ما هكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زي مرض بعض النساء ممكن تعمل مخالفة تبحث عن أسرار تقول طبعا أنا غلطت وإنت غلطت لا ليس الأمر كذلك أيها الأخوة الإنسان إذا علم أنه يحاسب بين يدي الله فلا يدري أي ذنب يهلكه وأي طاعة تنجيه فلا تحقرن من الذنوب ذنبا رب ذنب صغير يدخل عبد النار ولا تحقرن من الطاعة شيئا فرب طاعة هينة تدخل بها الجنة فهذا درس جليل إذا عصيت وذكرك أخوك بمعصية الله وكان قد عصى لا تدفع عن معصيتك بمعصيته فليس هذا شأن الصالحين ولا الكبار فعبد الرحمن وعمر يعلمون أن هذه المعصية أكبر من تلك ومع ذلك انصرفوا وتركوا البيت أجمع فيذا قيل المرء لقد خالفت كذا وهو يعلم أن من يأمره قد خالف أو عصى فلا يقول له أنا عصيت وأنت عصيت ثم بعد ذلك يخرج من هذا الموضوع بل عليه أن ينكسر قلبه لله عز وجل ثم يترك معصية الله عز وجل فإنه لن يدخل النار بذنوب الناس ولكن يدخل النار بذنبه وفيه هذا الباب أيها الإخوة باب خطير وأنا أتمنى أن يتعلم الأخوات والإخوة البحث عن أسرار الناس خطير أيها الأخوة ولا تستهينوا بهذا الموضوع والله كم من شر بسبب هذا وقد تأتي بعض المواضع التي نبسط فيها الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى لكنني أقول مثال واحد فقط بعض النساء تقوم من الليل ترى زوجها في حجرة مغلقة ونعتقد تتجسس وهذا كله محر حتى تفتح الباب فإذا هو يشايد أفلاما جنسي فما الذي فأتنهار الأخت وتبكي وتصرخ طيب خلاص هذا الذي يعاكر ما حرمه الله فارقيه تقول عندي أولاد طيب مالي استفدت إيه من هذا التجسس وهذا وقوعه على المعصية من أنواع العقوبات يعني لو التزمت بستر الله عز وجل هذا يعصي لكن الله ستراه لماذا تكشف ستر الله على غيرك لو تأدبت بأدب الله عز وجل وعلمت أن زوجها لا شك أنه على معصية بدليل أنه أغلق الأبواب لكن الله يقول لها ولا تجسس. والنبي يقول لا تجسس. لو توضأت ونامت لكان خيرا له لكنها تعصي ثم تفتح الباب فتفاجأ بما لا تستطيع عنه صبر ولا تستطيع المفارق وفي بعض الرجال يكون عنده مع المعاصي نوع من أنواع الحياء لكن هذا الحياء مرتبط بالستر فإذا كشفت المرأة هذا الستر وقال له رأيتك تفعل كذا يقول له خلاص هاعمل برضو أو أعلى مفخنك ركبي مثلا فماذا جنت جعلته ينزع عن نفسه لباس الحياء ويجاهر بمعصية الله عز وجل ثم ترج المرأة تقول والله أنا غلط لما تجسست لكن هو بيشوف أفلان فلم تصنع ما صنعه عمر تدافع عن نفسها بأن جريمته أكبر من جريمته أصحيح؟ لكن هو الذي سيحاسب على هذه الأفلام وأنت ستحاسبين على هذا التجسس والمرء لا يدري كيف ينجو وكيف يهلت لعل هذا الظنب الصغير عند المرأة هو الذي تدخل به النار فيخوانا إيانا وإياكم أن نجرب طاعة الله والله ما فسدت العباد والبلاد إلا بسبب التجربة تجربة بمعنى ماذا إن يظن أن هناك أبواب أخرى من الصلاح غير الذي ورد في الشر فيسلك طريقا آخر ثم يرجع بعد ذلك متلوما بعدما فسد منه كل شيء وأضرب لكم مثالا أيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان عندنا تراث من أيام الصحابة ألف من سنين تراث لو انت مثلته بتراث طويل طريق طويل ممتد ضارب بجذوره في أسلافنا بتحريم الخروج على أئمة الجور تراث طويل تركة عتيقة ثم عندنا تراث معاصر الكبار من شيوخ أهل العلم الذين يحرمون الخروج والمظاهرات الشيخ الألباني الشيخ ابن باد وشيخ العثيمين والفوزان والعباد عندنا تراث كبير قديما وحديثا خرج للعلمانيون الذين تدربوا عند الأمريكان واليهود والنصارى للقضاء على الإسلام خرجوا في ميدان التحرير بعد اتفاق على معاد وعلى خطة معروفة ونزل فجاء الشيوخ فماذا صنعوا؟ نظروا فإذا خلفهم تراث طويل بتحريم الخروج على أئمة الجور ونظروا فإذا تراث حديث بتحريم المظاهرات فلم يعجبهم عقل السلف ولا الخلف ورأوا أن هذا الطريق الطويل الذي بناه أسلافنا على أجسادهم كثير من العلماء قتل وكثير من العلماء شلق وكثير منهم شرد بسبب هذا التراث الإجماعات الطويلة إن كأن هذه الإجماعات كانت لأناس طيبين لواقع غير الواقع وكان من الممكن إنسان يختار طريق أفضل والدنيا تغيرت وإحنا ممكن نسلك طريقا آخر فظنوا أن السلف لما حرموا الخروج إما جهلا أو عجزا والسلف إنما فعلوا هذا عن علم وبصر. كما قال عمر بن عبد العزيز إن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزيغ والزلل والحمق والتعمق يعني السلف لما حرموا الخروج كانوا يعلمون عواقب هذا وإجواز الخروج ماذا فيه زلل وزيغ وحمق وتعمق وتكلف ثم قال فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا لما حرموا المظاهرات وحرموا الخروج كان عن علم ليس عن جهد وببصر نافذ كفوا بصر نافذ عميق في الأحداث لأن البصيرة في الدين الفرقان إنما يأتي من الكتاب والسن وخد بالك إنما الذي لا يستطيع أن يقرأ الأحداث ما عنده بصيرة ما عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وفي الآية الأخرى يجعل لكم نورا تمشون به عندنا بصيرة فكلما تضلع المرء من الكتاب والسنة أبصر وفرق بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل فببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشفها أقوى يعني الخروج ده يجوز كانوا أقوى منا في الخروج لأنهم أعظموا جهادا وجلدا وقوة وصبرا ده المبتدعة أيام السلف عندهم جلد ليس عند المبتدعة ده عنك أهل السنة الكبار الإمام النابلسي سلخه اليهودي بسكين وهو حي يسلخ كما تسلخ الشاك وهو حي يسلق فروة الرأس والزراع والجلد وهذا الإمام يقرأ كتاب الله عز وجل فما أن وهو يقول كان ذلك في الكتاب مستورة حتى إن اليهودي غريب القلب والكبد رق له فطعنه وقضى عليه فأمثال هؤلاء كانوا يفرون يعني من الخروج كانوا يفرون لهم كانوا على كشفها أقوى فظنوا نلاقي في حياة احسن وعقولهم أكمل من عقول السلف وممكن إنسان يخرج على السلاطين ويطبق الشريعة ولو من غير طريق السلف الطويل الذي جاءنا طيب نعمل إيه نقلب تراث السلف فصالوا يبحثون عن رفات الموتة يقول لك الحسين ومش عارف الحجاج حتى يهدموا هذا الطريق الطويل اللاحب وأما تراث المعاصرين فصار ضربة لازب لا وجود له مزارة صارت حلالا بجرة قلب وصار العلمانيون الشباب التقية النقية الزكية الزعي الآخر هذا السجع البغيض فماذا حصل نزلوا وغيروا التراث وغيروا الفتاوى وهيجوا الجماهير ثم خرجوا كلهم فماذا جنوا الآن ماذا جنوا تركوا طريقة السلف أحسن استعمال عقولهم ثم نزلوا الآن لا عندنا شريعة ولا عندنا جيش ولا عندنا دولة ولا عندنا تراث ولا عندنا علم لا في مشايخ ولا في هيبة للشيوخ ولا للسلفيين السلفي صاحب اللح اللي كان إذا مر على كمين أمن دولة مر على خصومه يحترموه الان بالسلفي البلكيمي الاخ ابو مناخير ده ووانيس اللي وجدوا معاه امرا في سيار هو ده صار السلفي في الاعلام وفي الجرايد وعند جميع الناس هم دول السلفيون وصار الآن ايران استباحت ديارنا استباحت ايران ديارنا واما الحكم بالقوانين الوضعيه كما تعلمون ما زالت القانون الوضعي وستزال ولن يكون تمكين قط من غير طريق السلف بل سيزداد الشر والحمد لله رب العالمين وقفوا قبل موتهم على مصائبهم سيسألون بين يده الله عن ليبيا طلعوا الفتاة القزافي كافر وفلان كفر القزافي الآن من يحكم ليبيا العلمانيون وقسمة ليبيا من يحكم تونس العلمانيون والآن ما زالوا يتكلمون في سوريا أيضا من غير معرفة الجيش الحر ده أين انتماءاته والجيش الحر خرج على بشار إنه بشار شيعي يسبه أبا بكر وعمر برضو سيكون في سوريا شر مما كان في ليبيا وفي تونس وفي مصر العام الماضي اللي هو يعني كانت لسه الثورة والعوام والدهماء فاكرينها ثورة مباركة شيخ أبو صحاك الحويني قال ان كمان أمن الدولة قبل إن اللي راح كفر الشيخ وعارف الموقع بتاع الأمن الدولة نفسه قريب من اللي من مأس الشيخ سامة أمين فكناس يرفوا من الزراعة ويدخلوا ويبقى الناس خارج المسجد فاليوم الأول راح المسجد نص الناس في المسجد والمسجد نصه فاضل فيبقى ده اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع والمسجد كما هو آخر لجد العيد وناس بدأ جي من الولدان المسجد بدأ يمتلئ ولسه زي ما هو في الآخر فيش واحد كان برى المسجد ده العام الماضي فماذا جانت في هل جاءت بشعبية أكثر للشيوخ هل ازداد اقبال الناس على المساجد على الدعوة اما هذا العام الله اعلم ماذا سيكون ولا يشكن عاقل الان ان الشعبية المشاهد كلها نزلت لا يشكن عاقل في هذا وضعف اقبال الناس على التدير وعلى الدين والشر ما زال موجودا وكل يوم قوانين مخالفة للكتاب والسن ليه يا اخواني الكلام ده لان الانسان اللي بيستعمل عقله ويظن انه يستطيع ان يرسم طريقا حسنا يسير عليه بخلاف الوارد من اسلافه يضل فاحنا كذلك نقول في البيوت المراه لا تتحسس عن اخبار زوجه ولا تتجسس عن اخبار زوجه ولا تتجسس على اخبار ازواج الناس ولا تتحسس على اخبار ازواج الناس واصبروا مع الكتاب والسنه سترون الهدى في البيوت لكن إذا خالفنا ورسمنا لانفسنا طرقا أخرى وعذر بعضنا بعضا في سلوك هذه الطرق المخالفة تكون نتيجة انهدام البيوت لأن الذي يمسك القلوب علام الغيوب والله عز وجل يعاقب الناس بمعاصيهم وعلى الرجل أن يعظم من معصيته لا يهو من معصيته ويعظم من معصيت زوجته وعلى المرأة أن تعظم من معصيته نفسها هكذا ينبغي أن يكون عليه الناس لا كما جاء في بعض الأحاديث يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزعة في إنائه القذاة اللي هي أقل شيء من الغبار والهباء يرى في إنائه أخيه ويبقى قطعة خشب في إنائه ما شايفهاش فعلى العبد أن يعظم من معاصيه ويهون من معاصي الناس فأنا أحذر تحذيرا بليغا أيها الأخوة أسأل الله أن يكون هذا الشهر تربية لنا رجال ونساء أزواجا وزوجات حتى الذين لم يتزوجوا يتعلموا من هذا لا تبحثوا عن اخبار الناس المرض اجتمعت بأختها لا تسأل عما خب عنها بل إذا رأت أختها منشرحة الصدر في الكلام عن زوجها تكفها وتعلم أنها امرأة سوء وتكفها والمسألة دي سيأتي لها مزيد بيانة أيها الأخوة فقد انهدمت بيوتنا ونحن أصحاب اللحة وأصحاب النقابات ينبغي للمرء أن يسير على هدي السلف في كل صغيرة وكبيرة في كل صغيرة وكبيرة فهذا الذي جرى ملائم للسيرة الجاهليين أما سيرة المؤمنين فإذا اجتمع النساء لا تسأل المرأة أختها عن زوجها ولا تطلب شيئا بل تكف وتستر عن الناس فمن ستر مؤمنا ستراه الله عز وجل في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله